الذين تتوافهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة إدخل الجنة بما كنتم تعملون.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 فَأَصَابَهُمْ شَيْءَاتٌ مَا عَمِلُوا بِحَقٍّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ